أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربي العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسعين اجدنا الصراط المستقيم